بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله التقليد قبول قول القائل بلا حجة فعلى هذا لا يسمى قوله الله سلم تقليدا لما ذكر رحمه الله الاجتهاد شرع بعد ذلك في التقليد وهل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا أو اتباعا وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين القسم الأول ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن, أن يجتهد فيها مثل صفة الصلاة تبلغ الدعوة وغير ذلك فهذا كما قال سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والقسم الثاني ما يجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين فإن كان خطأا ينبهه الله عز وجل عليه مثل اجتهاده صلى الله عليه وسلم في اسرى بدر قال سبحانه ما كان النبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريد عرض الدنيا الى اخر الايه ومثل ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل عذر من تخلف في غزوة تبوك قال سبحانه عف الله عن كل مدينه له فاستهدا النبي صلى الله عليه وسلم ولما خالف اجتهاده ما يريده الله نبهه الله عز وجل عليه و الأمر الثاني من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو, من ما هو في أمور الدنيا فله أن يجتهد وإذا أخطأ فليس في ذلك غضاطه مثل ما جاء في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم وهم يؤبرون النخل يعني يلقحون النخل فنهأهم عن تأبير النخل وظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يثمر بلا تأبير فلما أخبروا بحاجة النخل للتأبير قال أنت قال أنتم أعلم بأمور دنياكم والمصنف رحمه الله هنا يقرر أهل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم نحن مقلدون له أم متبعون وذكر المصنف رحمه الله تعريفين للتقليد تعريف لا يكون اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم تقليدا وتعريف ثاني يكون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه تقليد قال عن التعريف الأول والتقليد قبول قول القائل سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره بلا حجة أي بلا دليل يعني إذا ذكر لنا الحكم ولم يذكر الدليل فهنا يسمى تقليدا لذلك قال المصنف وعلى هذا فقبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا لنهو يوحى اليه وقوله حجه وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم جميع ما يقوله وحي ولا يجتهد في شيء ونحن متبعون له عليه الصلاة والسلام وعلى التعريف الثاني قال قبول قول القائل سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره وأنت لا تدري من أي شيء قاله قال هل قاله عن دليل أو عن قياس أو عن هل هو عن دليل أو عن اجتهاد فيدا كنت لا تدري هل هو عن اجتهاد أو دليل قال فعلى هذا على هذا التاليف الثاني قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقوله لنا نحن فيهم مقلدون ذلك قال يسمى تقليدا وعلى هذا القول أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه اجتهد في ذلك، وأنه ليس عن وحي. وسبق التفصيل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي به بوحي، وما يجتهد فيه، ويخطئ ينبهه العزجاج عليه. وعلى, وعلى ذلك نحن متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول وليس ما وليس نحن مقلدين له بل متبعون كما قال سبحانه واطيع الله واطيع الرسول نعم الله وألله والصلاة والسلام على رسول